لا اله الا الله القرءان الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين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 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربه يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون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 الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح بالذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم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 فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا اريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره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 يزدادوا إقما ولهم عذاب مهين